وَلَقدَ علم أنهُم يَقولُونَ إِ ماَا يعَّمُهُ بَشَر وَلَقدَن لَ أن نَهُم يقولونَئ النَّماَا يالوه بَشرَر لِسانُ الذيُحيدونَ إلَْهِ أَعجمون وَهذاَا لِسانُ النارَبِي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 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا مَنْ أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا مَن كفر بالله من بعد إيمانه إلا مَنْ أكره وقلبه انم بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدر ولاكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من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 بعده فُتوسُ مجهَد وَصَدَروا ثمَُّ جهدُ وَصَبَروا إِ رَبكَمين بعد هذا غَفُور الرَّحيم ثمُم مجهد وَصَ إِ رَكَمين بعد هذا غَفور